الوحدة الثالثة الدرس الثاني المرور خمسة استمع إلى الإشارات المرورية وناقشها مع أصدقائك إشارات المرور الضوئية <تصفيق> تستخدم الإشارات الضوئية في الطرق لتحديد أولوية المرور للمركبات القادمة من كل الاتجاهات حيث إن كل لون له ميزة خاصة الإشارة الحمراء معناها التوقف تماما والانتظار خلف خط الوقوف المرسوم على الطريق الإشارة الصفراء معناها الاستعداد للتوقف أو للتحرك حسب الضوء الذي يليه الإشارة الخضراء معناها إمكانية المرور مع الانتباه للمركبات الأخرى والمشاه ألف للمشاه أخضر عبر. أحمر قف باء لوسائل المواصلات أخضر مرة أصفر، تهيأ للوقوف أو التحرك أحمر، قف